بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على من أرسله للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الليالي والأيام أما بعد الدرس الثالث عشر الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة ألف صغيرة بعربيكي کڑا زبر تویلے کېږي یا صغیرہ کڑی زیر تا او واؤ صغیرہ التا پیش تا کڑا زبر کڑی زیر التا پیش الف صغیرہ یا صغیرہ واؤ صغیرہ غوین سر الف صغیرہ یا صغیرہ واؤ صغیرہ با فتح ألف صغيرة با تا فتح ألف صغيرة تا فا فتح ألف صغيرة ثا جيم فتح ألف صغيرة جا فَتْحَة ا صَغِيرَة ح د ا ل فَتْحَة ا صَغِيرَة د ز ا ل فَتْحَة ا صَغِيرَة ذ ا زا فتحة ألف صغيرة زا سين فتحة ألف صغيرة سا شين فتحة ألف صغيرة شا صاد فتحة ألف صغيرة صاد ضاد فتح ألف صغيرة ضاء ضاء فتح ألف صغيرة طاء ضاء فتح ألف صغيرة ضاء عين فتح ألف صغيرة عاء غ عين فتحة ا صغيرة غ ف فتحة ا صغيرة ف ق فتحة ا صغيرة ق ك فتحة ا صغيرة ك لام فتحة ألف صغيرة لا ميم فتحة ألف صغيرة ما نون فتحة ألف صغيرة نا واو فتحة ألف صغيرة وا و ضما و صغيره و بنويو و واو قبلها و و ضما و ها فتحه الف صغيره ها ها يا صغيره ها ضمة واو صغيرة همزة, همزه فتحة الف صغيرة ا همزة كسرة ياء صغيرة ي واو صغيرة و ياء فتحة الف تدريبات على ما سبق ذا الفتحة ألف صغيرة ذا لم كسر لي ذا لي كفتحك ذا لي وقفا ذا لي ذا لي وقف بالاسكان بكسره با و و فتحه جيم سكون وج بوجا ها كسره بوجه هاك اسرايا صغيره بي وقفا بي وقف بالاسكان م فتحه ا سكون ما لام ب ماله ها ضم واو ماله وقفا ماله عين فتحه ع قاف لام ضمه واو سكون عقلوا ها ضمه عقلوه وقوفان عقلوه دا عقلوه شروه فيه عليه دا مثالونه موږ د دې د بارندي چا تالف صغیره واو صغیره یا صغیره د دې کې نشته خو د مثال نوم دي لپاره ورغړی چې دي کې یو مهمه خبره ده د دا وقف ہی کی حای دمیر وی. قرآن کی دا کوم حاجب به وځي هی کلي دي ته حا یو ضمير وای حا قرانه کریم کې په سلور قسمته تاسو ته براشي آیا حا یو ضمير وقف بالروم او اشمان کیږي کی نو په دې کې درې مذاهب دي اگر چې تاسو تجوید لفظي دي پوزا بیا يم ووري کسو په پوزو یو مذهب دا د دې کې پدې معنی وقف بیرو مو یشمام نکېږي صرف وقف بل اسکان دوی کې دیم مذهب دا د چې کېږي پکه هر وخت کې اور دیم مذهب کې تفصيل له ککلت مخ ضمدہ یا کسره دا یا, کسر یا واو ساکنده یا یا ساکنه دا نو بیا وقع روم عام ن کېږي او که دا سیزونه شته بیا به کېږي بوجی کې وقع به روم ن کېږي دکه کثره کې وقع ب رومو او اسکان دواړه کې دل خ دل ته ووق به روم نه کږلی مخکېې په حبانې کا سره ده په معلو هوکم ن کېږي و به رو ع ځ په لام باېې دومده مخکې نکی گی زکا مخ کی واو ساکن ده شروحکم واو ساکن ده فیهی کی یا ساکن ده او علیهی کې ام یا ساکن ده نو پدی بان روم او اشمام نکی گی کچرتدان نونو بیاکی گی ندامی سانونو مونگ صرف دیده پار روڑی چې غره پدی وقب بر روم او اشمام نکی کدین ایلاوی نوبیا بکیگی لکه اج تبا هو 하다 هو دغه هغه زګس شید کی دا سلور سزونه نشتا لام کسرالی یا فتحا یا لی ضم واو مد سو ورا مخ کی واو سکون سو وشکلہ واو معنی مدرالو مدرالو یا پیام مدرالو نوبیا بورت سکون نو وای بیا بوای سین بم مد سو عبدمرمد بگی سو سو رستم بیاو گد مد نداسب و سین ضما مد سو بس لیاسو حمزة ضمّة و صغيرة أو... لياسوء أو... ولا لياسوء كي دو آلفة ما دو شذكر ما ده متصل واجب ده تاستمدون تا الاروان ده لياسوء أو... حمزة فتحة آلف سكون آآ يا فتحة ألف صغيرة يا آية تاكسرات آيات نون فتحة ألف شكورنا آياتنا وقفا آياتنا حمزه كسره صغيره لام فتحه الف صغيره لا الى فا في الى في واقفا الىف واو ضما ضم واو صغيرا ووو واو صغيرا بانا كم قلتا واو كياتير شاولي كايبي تراكسراري ووري يا فتحا يا ووري وقفا ووري يا ضماي لام فتحا قاف شد لقاف فتحا ألف صغيرا قاف ل فتح ق شد لق ق فتح ا صغيره ق ا صغيره بعد شي نادي قف و دحه په من سکړو يلقا ه فتح ا سكون ه يلقاها وقفا يلقاها وقف بالسكون باء فتحة باء صاد فتحة ص را تسراري بصاري ها كسرايا صغيره بصاره وقفا بصاره وقف بالإسكان دلتا موقف بالروم لكي هزاكا مخيتي فراكا سرادا دال فتحة ألف سكون دا واو ضم وو نا دلتا مقبولوكي صغيرة بعد الشبه ولتا واو ضم وو صغيرة ووو دا وو. دال ضم دو دا ووو داود ها فتحة ها وفتحة الف صغيرة لن تبع شاني كار خانراء ونتيوك وفتحة الف صغيرة و هوا و... ها ضمه هواه وقفا هواه هل تدري على وقفنا كي قيرو مشمام ويسكانز كمك تبع الفت هوا وفتحا ومين فتحا ما وما لام فتحا لا وما لا همزة كسرائي وما لا اي ها كسراء صغيره وما لا وقفا وما لا قائدہ کی ستا ستا ساٹھ نمبر صفحہ کی براشی الالفات المتوسط نام منس کی بازی علی فون راغلی او گول دائرہ پیشوی دائی مطلب دائشنا نوے لکی لکا وہ ملائی ہی کے چسنگ راغل ہے نو دائی علی فنوے لکی اسلام فتحہ لبوے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلی واصحابی اجمعین